بهو من ذيول عايش حياتهم لو في طلبة وفاكرين هتبلاش والعراف ان الصحي بقى الضيب خفيف وحساب ده كله هيدفعوا فيزا واللجاج مالهم شي ضر في حياتي اصلا شففين وحسوهم اليعني مش كمان